بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين انتهينا من أصل بحث أن الأراضي المواد من الأنفال وهذا مما عليكم السلام مما كان يعتبر من تسالمات الفقه الإمامي وإضافة إلى ذلك قلنا أن دعب الاستفاضة استفاضة الدلالة لا مأس بها فإن الأراضي الخرباء وإن كانت لا تشمل بمفادها اللفظي قد لا تشمل الموات الموات الأصلي ما أظنه يسمى خربة لكنه احتمال الفرق ليس عرفيا أن تكون الأراضي الخربة للإمام لكن الموات الأصلي ليس للإمام هذا احتمال خب عقليا وارد الاحتمال لكنه أرفا هذا الاحتمال غير وارد فتثبت الاستفاضه وهنا عدة مسائل مهمة قبل ان ننتقل الى القسم الاخر على الاخر الأرض العامرة أو الموات الذي صار له الموت بالعرض أو صارت له العماره بالعرض قبل أن ننتقل إلى الاقسام الثلاثة الأخرى توجد هنا مسائل مهمة المفروض أن نتعرض لها أول مسألة من تلك المسائل ما يلي هل أن حق الإحياء حس هذا الإحياء شنو أثره هذا ألا نؤجل هذه هي المسألة الثانية التي سجلناها هنا أن الإحياء شنو أثره الآن على الإجمار أرض الموات رغم أنه للإمام عليه الصلاه والسلام من يحييها يكون له حق في هذا الاعتياد هذه الأرض إما أنه يملكها كان للإمام لكنه يملكها يعني هذا الأنفال من من القسم الذي يطرأ عليه الملك مثلا ما دامت مواتا للإمام بينما رحية يطرأ عليه الملك هذا احتمال الاحتمال الثاني أنه لا حتى حينما أحيات لا يطرأ عليه الملك هذا يبقى للإمام سلام الله عليه وإنما يصبح له حق التقدم والأولوية على غيره لانه هو الذي أحياها هذا صحيح أو ذاك هذه المسألة الثانية التي نبحثها بعد هذه المسألة الأولى إن شاء الله وإنما الآن نقول سؤالنا هذا هل أن هذا الحق أو الملكية قول الملكية أو قل حق الأولوية أي قاد هل هذا يختص بالشيعي أو يثبت حتى للسني أو يثبت حتى للكافر هذه هي مسألتنا الأولى مقتضى ما قرأناه من صحيحة الكابولي أن هذا حق للمسلمين جميعا ثابت للشيعة والسنة ذلك لأن الصحيحه الكابولي على ما قرأناها هكذا قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام إن الارض الله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض او, أو رثنا الله الارض او رثنا الارض ما اتري او رثنا الارض اطلع المتن من الرسائل. مجلة خمسة عشر صفحة أربعمية وأربعة عشر أنا والبيت الذين أورثنا الأرض أو ورثنا الأرض ما أفس ورثنا او وورثنا الأرض فمن أخي أرغا من المسلمين شاهد من أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤدي خراجها إلى الإمام فعلى الإجمال كل مسلم حتى ولو كان سنيا حسب إطلاق هذه الرواية يحصل إلى حتى إما ملك أو حتى اختصاص ما نبحثه في المستقبل إن شاء الله نعم في في صحيحه ابي سيار حرم حرم الارض على السن فهل هذه معارضة لمعرفه الكابولي أخذ ابي بسيار هكذا قال هذا اللي قال اني وليت الغوص الامام قال ضم إليك مالك أحلى الأحلى لناك منها وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض وهم في محللون حل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم تسق ما كان في, في أيدي سواهم للنس سواهم غلط في أيديهم على ما شرحنا وأما ما سواهم يعني السنة يقصد فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا هذا إذن انه السنة حينما يحيي ما يحصل الى الملك ولا حق اختصاص فهناك تعارض بين صحيحة ابي سيار والصحيحة الكابولي انا اريد اقول لا تعارض بينهما وان الصحيحة ابي سيار انما قالت ان كسبهم حرام لانه عليهم الطسق الخراج وهم يدفعون ما يؤمنون بأي ولا ولا ب... بولاية الفقيه أو بأن الفقيه حال محل الإمام كل هالأمور هم ما يؤمنون به فما رح يدفعون الطسق فيحص... فيصبح كسبهم من الأعضاء حرام لا بم... هذا لا, يع... لا يعطي معنى ان الاحياء لم يخلق لهم حق اختصاص او حق الملك على خلاف النياتية ان شاء الله لا يعني ذلك انما يعني انه بالمقابل يجب ان يدفعوا باست او الخراج ما يدفعون على حر الحرمة وهذا الحرمة موجودة عليهم هذه حرمة تكلفية موجودة عليهم باعتبار انهم لم يدفع الأصل أو لم لم يدفع الخراج هذا معنى الرواية فلا تعرض بين الروايتين وعليه فنأخذ بمفاد الرواية الكابول لنأخذ بها وهي أنه سواء سني أو شيء قال من أحيا أرضا من المسلمين فهي له هذا ناخذ به بال ونقول اكثر من هذا قبل ما نقول اكثر من هذا هم عدنا روايه ثالثه غير الروايتين غير روايه الكابولي وروايه ابن سير عدنا روايه ثالثه هم تصرح هم ظاهرها يعني ما أقول تصرح ظاهرها انه لا فرق بين السني والشيع وتلك هي الصحيحة عمر بن يزيد. كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من أحيا أرضا من المؤمنين فهي لهب علي تصفها. هذا المجلد التاسع بحسب طبعة آل البيت، باب أربعة من الأنفال. الحديث الثالث عشر صفحة 249 بإسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبو عبد الله عن رجل أخذ أرضا مواطن تركها أهلها هذا تركها أهلها يعتبر أن الأرض الموات احيانا يتفق أنه رغم أنه موات طبعا نادر هذا بس يتفق أنه رغم أنه موات يعتبر أكو إلفة أهل داخل أفضوث فيطة في حاجز مالتهم أو شي من هالقبيل بحيث يعتبر له أهل لكنه تركها أهلها فأمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرا قال فقال أبو عبد الله كان أمير المؤمنين يقول من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له هذا كلمة من المؤمنين قد يتخيل أنه يعني من الشيعة هذا يقال أن الرواية هذه خاصة بالشيعة لأنه قال من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له وعليه طسقه ويؤديه إلى الإمام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوق نفسه على أن تؤخذ منه لكن أنا أقول من المؤمنين ليس معنى أن الشيعة ليس معنى الشيعة فإن الإيمان في ذاك الزمان في زمان أمير المؤمنين هل المصطلح الموجود عندنا الان والموجود عندنا في زمن الائمه المتاخرين من الفرق بين المؤمن والمسلم المسلم يشمل عم المسلم يشمل السني بينما المؤمن يقصد به هذا المصطلح لم يكن وجودا في زمان امير المؤمنين سلام الله عليه نعم عدنا ديك الايه المباركه في القران انه بقولوا أسلمنا. قولوا أسلمنا لا تقولوا آمنا قولوا مفاد الايه الان نص الايه انا ما ولم ولما يدخل الايمان في قلوبكم هذا موجود في القران لكن هذا هم ذاك هم المقصود بالايمان يعني التشيع وإنما المقصود بالايمان يعني اصل اسلامكم ظاهري الإيمان ما داخل في قلوبكم إنما إيمان الإسلام هذا الإسلام مجرد لغ لغة لسان عندكم هذا لا تقولوا آمنا قلوا أسلموا الآية هذه معناه ما لها علامة سالفة تشريع والتسنن على كل حال في ذاك التاريخ المصطلح ما كان رائج إذن قوله من أحيا أرضا من المؤمنين مطلق يشمل يشمل السنيهم السني الذي يكون مؤمنا لا ليك... يكون منافقا يعني دخل الإسلام في قلبه لكنه خ خب... آ... آ... خلافة خلافة الأئمة أو إمامة الأئمة ما داخل في قلبه هذا مشمول فهذه الرواية أيضا ستكون دليلا على أنه في حال الهدنه لا فرق بين ال... بين الشيعي والسني المسلم حينما يحيي ارضا فهي له بل الآن أقول بل وأكثر من هذا أكثر من هذا هو أننا نلحق الكافر ايضا بال بال السني والشيئة الكافر ها حينما يحيي أرضاً en dat is de Muslim. حيوحة محمد المسلم مجلد خمسة وعشرين من الوسائل طبعا دعال الريت صفحة مية وستة وخمسين يبدو أن العنوان اللي أنا نعطيه هنا عنوان غلط فسأنا أقرار الرواية من دفتري إلى أن أطلع لكم عنوانه من الكتاب هذا الآن العنوان اللي أنا كاتبه هنا ماذا ينطبق على الوسائل الرواية هذه صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، فقال ليس به بأس. أرض اليهود والنصارى هو هذا بيد الكفار يعني. يهود ونصارى ليس به بأس. قد ظهر الرسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر، فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم. يعملونها أظن أنها الرواية قرأنها قبلا بمناسبة أخرى وهناك نعطينا إحنا العنوان ما للاضطر صاحل بس هنا أنا شو أنا كاتب العنوان غلط بلي صاحيات أبي بصير بعدني رح هم أقرأها إن شاء الله ألا نش خل نقرأ هذا ليس بيئس غرق فخر رسول الله على اهل خيبر فخرجهم على ان يترك الارض في ايديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بيسن لو انك اشتريت منها شيئا وأي قوم اشاعتنا وأي قوم احياوا شيئا من الارض عملوها فهو احق بها وهم وهي لهم هذا واضح ان اي قوم هنا يشمل حتى اليهود والنصارى لان صدر الحديث كان بشأن اليهود والنصارى انا اظن ان هذي قرأناها صادق كل حال هذه رواية تشمل واضحه في شمول اليهود النسك في شموله للكفار طبعا لت... هذه من قيدها بالروايتين روايتين اللتين قرانا هما صحيحه عمر بن يزيد وصحيحه الكابولي باعتبار انهما خاصتان بالمسلمين وهذا يشمل حتى الكفار فنقيد هذا أم بذلك الخاص أو هذا المطلق بذلك المقيد لا معنى لذلك يعني فإنهم مثبتين لا تنافي بينهما أصلاً هاي واحدة به الثانية عندنا الصحيحة أبي بصير الصفحة 416 باب أربعة من أحياء المواد من, من مجلد من وعشرين صفحة أربعة مائة عشر سألت أبا عبد الله عن شراء الأراضين من أهل الذمة فقال لا بأس بأن يشتريها منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها فهذا مواضح في أن الكفار هم يحصل لهم بالإحياء بس أقول الملكية أو أقول حتى الاختصاص خو أم الملك بقال مصدر ماله مو مشخص. واحد وسابعين من جهاد العدو هذا جهاد العدو هذا صفحة خمس جزء خمسطأش يصير ما يعني وياي هذا جزء خمسطأش يصير من جهاد العدو هذا مو جزء خمسة عشرين مصدره هذا مصدره تعين إلا انني ما جاي بالكتاب مصدره جزء خمسطعش بحسب طبعه آل البيت باق واحد وسبعين من جهاد العدو صفحة مية وستة وخمسين حديث اثنين هذا ان تراجعوا في بيتكم فهذه المساله الثانيه هذه المساله الاولى انتهينا عنها الان ننتقل ان شاء الله الى المساله الثانيه وهي انه ما هو حق الذي يكون للمحيي هل هو حق الملك يملك اسوا سواء الكافر سواء السني سواء الشيعي أولى حق الاختصاص بحيث يكون أولى من غيره من الذي لم يحيه هذا المقدر هذه المسألة الثانية هذه المسألة الثانية الروايات فيها متباربة فالروايات على ثلاثة أقصى أشير إلى هالأقصان الثلاثة الروايات على ثلاثة أقصى القسم الأول ما عبر بفهي له أو هو له واللام كما تعلمون اللام غاهر في الملك والقسم الثاني ما عبر بتعبير هو أحق به أو أحق بها والذي يمكن أن يحمل على الأولوية من غير المحي وليس الملك. والقسم الثالث ما جمع بين التعبيرين هم أحق، هم به فهي له وهم به هو أحق. هذا هو القسم الثالث. فهل نحمل هي له نحملها على معنى أنه أحق بها أو نعكس نحمل أحق بها؟ على معنى الملكية أم المالك حقه بملكه من غيره هذا الذي يجب أن نبحثه أمضيكم مصادر الروايات حتى تطالعوها حتى يوم السبت إن شاء الله نبت بيه مصادر الروايات ما يلي. تعبير. قال رسول الله من أحيى أرضا مواتا فهي له هذا مجلد وسائل مجلل 25 باب واحد من أحياء الموات حديث 5 صفحة 412 من أحيى مواتا فهو له نفس المصدر حديث 3 صحيحه عبد الله بن السنان عن رجل أحيى أرضا مواتا فكر فيها نهرا ومنى بيوتا وغرس نخلا وشجرا قال هي له وله اجر بيوتها نفس المصدر حديث أربع هذا الطائفة وغيرها أيضا مبسر رواية الطائفة الثانية ذكرت الأحقية ما ذكرت هي له صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر أيما قوم أحيوا شيئا ما أو أمروها فهم أحقوا بها نفس المصدر حديث اثلاث وقسم من الروايات جمع بين التعبيرين هم فهي له موجود بي وهم هم أحقوا بها موجود بي نعم على شلون بالطائفة حكيم بالطائفه الاولى الاولى <تصفيق> نسب الم... يستدل ببعض من غبي صحيحة الفراله هذا خبله بسمحن... قال رسول الله من احيا مواتا فهو له هذا هذا حديث ست صحيحه عبد الله بن سنان سئل بقى حاضر عن رجل احيا ارضا هم هي له مو كلان خلي ثلاثه مو اكو هذا حديث مانيه لا مو لا مو شيء كنت اسهر كلها مكتوب عندي تجون بعد البحث تطبقه ما كلش يعني هذه ثلاثه فقط الانجلز ثلاثه هذا الذي يقول احق بها حديث ثلاثه احق بها نفس المصدر حديث ثلاثه وبعدين غير غير هذا هم ما جاي حديث ثلاثه ماكو انا عندي ماكو فالثلاثه عندي ثلاثتين موجود عندي على كل حال هذه هي الروايات يجب ان نبحث طريقة الجمع بينها كيف نجمع بينها وهذا يعتبر اليوم أربعة فنأجل إلى يوم السبت نطالعوها الروايات وطالعوا أيضا الكتب حتى نبحث طريقة الجمع بين هذه الروايات إن شاء الله